ثم قال رحمه الله الحديث السادس عشر قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوصني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قال فردد مرارا يعني الرجل في كل مرة يقول اوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب قال الحديث رواه الامام البخاري اي هذا مما تفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم فالحديث من افراد البخاري وهذا الحديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء من طريق ابي حصين الاسدي عن ابي صالح عن ابي هريره وجاء من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وجاء من روايه جابر رضي الله عنه وجاء في بعض الروايات انه من طريق ابي صالح عن ابي هريره وابي سعيد وفي بعضها عن ابي هريرة وجابر فدل ذلك على ان الحديث روي من طرق وبعض اهل العلم علل بعض الطرق خصوصا ما جاء فيها بروايات مختلفة لكن الرواية الاولى التي هي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح يعني السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن هذه رواية صحيحة ثابتة لا غبار عليها وهي الرواية التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد جاءت النصيحه بعباره يسيره لكنها تحمل معان كثيره فدل هذا الحديث على ان الغضب مفتاح كل شر وان تجنب الغضب مفتاح كل خير ودل هذا الحديث على انه ينبغي للانسان ان يبتعد بقدر ما يستطيع من الغضب لأن الغضب مصدره الشيطان ولأن الشيطان يريد ويحب من الإنسان أن يقع في الغضب حتى ينقله إلى شيء آخر لأن الغضب يعني ليس أمرا باطلا أو أمرا منكرا في ذاته لكنه لما يترتب عليه حيث ان الغضبان قد يبلغ به الغضب الى ان يتلفظ بالفاظ محرمة او الى انه يتعدى على من اغضبه بيده او بلسانه او بهما معا فيوقع ال بغضاء ويوقع الخصومة بين المسلمين والشيطان يستغل مثل هذه المواقف ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونصح المسلمين بأن يتجنبوا الغضب وجاءت أحاديث كثيرة تتناول مسألة الغضب وتبين نتائج الغضب وتبين أن الغضب ليس من خصال المؤمنين وأن المؤمن هو الذي يكظم نفسه عند الغضب وأن كظم النفس وتملكها عند الغضب من كمال الشخصية ومن كمال الرجوله ومن كمال القوة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يحذر فيها من الغضب وينبه أنه ينبغي للإنسان إذا ما اعتراه الغضب وتملكه الغضب أن يغير من حاله التي هو عليها فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليتجر لأن الجلوس والابتجاع يخففان من أمر الغضب بل ربما كان سببا في ذهابه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أن من اشتد به الغضب فعليه ان يتوضا وضوءه للصلاه او ان يغتسل لان الغضب بمذابة هو ياج النار فيطفئها الانسان بهذا الوضوء والذي فيه يعني في هذا الوضوء ما يحمل على تلاشي الغضب فالعبد المؤمن اذا أحس بالغضب الشديد ثم قام يتوضى فإن في وضوئه ذكرا لله وإن في وضوئه امتثالا لطاعة الله وإن في وضوئه انصرافا عن الهوى إلى العبادة كل ذلك حلا ودواء وعلاجا لهذا الغضب الذي يعتري الإنسان بسبب تهيج الشيطان هذا الغضب في نفسي. وغير ذلك من الأحاليذ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها فقد ورد أن رجلين استباه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحدهما غضب غضبا حتى أنه بدأ يظهر على وجهه يحمر وجهه وبدأ يظهر على وجهه تنتفخ أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ بهذا الرجل الغضب بلغ الغضب من هذا الرجل مبلغا وإنه يعني لو ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر الله فإن ذلك مما يدفع عنه الغضب ومما يزيل عنه الغضب فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل والأسباب والحلول التي ينبغي له يا التي يمكن للإنسان أن يتخلص منها من الغضب. هذه أشياء كثيرة استعرضها الشارح رحمه الله في هذا الحديث وبيّن أن هذا الحديث من جوانع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه إن جاءت ألفاظه قليلا يسيرا لكنها تحمل المعاني الكثيرة والتي تهدف الى كمال وتمام ايمان عبد المؤمن اذا يتكلم بالشيء الذي لا يحبه هذا من الغضب وهذا مما يذكيه الشيطان والشيطان قد يقلف في قلبه وقد يوسس له فيتكلم وربما خرج بكلامه عن الحق إلى الباطل حيث يشتم ويلعن ويسب وربما قذف غيره وربما يعني عمل أشياء قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب قال الحديث رواه البخاري يقول الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح يعني ذكوان السمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولم يخرجه مسلم لأن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي رواه عن أبي صالح واختلف عليه في إسناده فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله عنه أي فالحديث يكون قد انقلب سنده وعنه وعند يحيى بن معين أن هذا الحديث هو الصحيح يعني أنه من رواية أبي سعيد لا من رواية أبي هريرة وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد أي كلاهما مارا الحديث. وقيل عنه عن ابي صالح عن ابي هريرة او جابر رضي الله عنه وقيل عنه عن ابي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى وهل هذا يعد اضطرابا نقول قد يكون او قد يوصف بانه اضطراب قبل الترجيح اما بعد الترجيح وبعد قبول بعض الروايات وردها ورد البعض عندئذ يزول الاضطراب ويحكم على الروايات الراجحة بالصحة وعلى المرجوح بأنها ضعيفة. قال وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعل أعيه يعني يريد شيء قليل حتى يدركه يستوعبه هذا معنى لعل أعيه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد ذلك مرارا يعني كأنه يقول هذه الكلمة ممكن استيعابة يريد شيء اكتر لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتصر على قوله لا تغضب قال فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب وفي رواية اخرى لغير الترمذي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنه ولا تكثر علي قال لا تغضب قال فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة ومعنى وجيزة يعني مختصرة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ان لا يحفظها لكثرتها قال فوصاه النبي صلى الله عليه وآله وصعبه وسلم ان لا يغضب ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب فهذا يدل على ان الغضب جماع الشر وأن التحرز منه يعني التوقي توقي الغضب واشتناب الغضب جماع الخير ولعل هذا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء كما جاء في بعض الروايات مصرحا به قال فقد خرج الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير بالحديث يا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة لأنه ما دام لم يغضب فإنه سيمتزل أوامر الله ويجتنب نواهيه وهذا سبيل الدخول إلى الجنة لكنه إذا غضب ربما أخرجه غضبه حتى عن دائرة الإسلام قال وقد روى الأحنب بن قيس عن عمه جارية بن قدامى أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقلل وأقلل عليّ لعل اعقله او لعل اعقله قال لا تغضب فعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب قال خرجه الامام احمد وفي رواية له النجارية ابن قدامة قال النجارية ابن قدامة رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكره اي فذكر الحديث فيكون السائل هو جارية ابن قدامة جارية ابن قدامة ايش عندكم بنسختكم حارثة في هذه المرة ولا في المرات الاول كلها كلها جارية وعندكم حارثة الظاهر انه جارية ابن قدامة قال فهذا يغلب على الظن ان السائل هو جارية ابن قدامة هكذا برضو عندكم حارثة ولكن ذكر الامام احمد عن يحيى القبطان انه قال هكذا قاله هشام يعني ان هشاما ذكر في الحديث ان جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال العجل وغيره إنه تابعي وليس بصحابي قال وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله قال ورواه مالك في الموطا عن الزهر عن حميد مرسلا أيها من روايات هذا الحديث قال وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب قال وقول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر قال جعفر بن محمد يريد به الإمام أحد أئمة آل البيت جعفر ابن محمد الملقب بالصادم قال الغضب مفتاح كل شر وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمه قال ترك الغضب قال وكذا فسر الامام احمد واسحاق بن راهويا حسن الخلق بترك الغضب وقد روى ذلك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من بالعلا أبل بن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبل قبل يجهه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل قال حسن الخلق ثم أتاه عن يمينه فقال اي العمل افضل قال حسن الخلق ثم اتاه عن شمالي. فقال يا رسول الله اي العمل افضل قال حسن الخلق ثم اتاه من بعده يعني من خلفه فقال يا رسول الله اي العمل افضل قال فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تفقه حسن الخلق هو ان لا تغضب ان استطعت لكن يقول هذا الاثر مرسل يعني ان العلاء بن الشخير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو من رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يقول يحتمي الأمرين أما الأمر الأول أن يكون مراده بالأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى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 لمن استوصاه لا تغضب اي تجنب اسباب له الغضب وتحلى بالصفات وبالاخلاق التي تبعد عنك سوء الخلق هذا المعنى الاول والمعنى الثاني قال والثاني يعني والمعنى الثاني المحتمل من قوله لا تغضب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 فإذا لم يمتثل الإنسان بما يأمره به غضبه وجاهد نفسه عن ذلك على ذلك اندفع عنه شر الغضب وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حين إذن لم يغضب قال وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله تعالى عز وجل وإذا ما غضههم يغفرون يعني بمجرد ما يشعر ويحس بالغضب يعفون ويتجاوزون وبذلك يزول الغضب وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وهذا أحد العلاج الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تدفع عنه الغضب وتسكنه ويمدح من ملك نفسه عند غضبه او ويمدح يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ملك نفسه عند غضبه ففي الصحيحين عن سليمان بن سرد قال استبر جلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشاتم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صائبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أي لزال عنه الغضب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون وهذا الجواب منه رضي الله عنه وعفى عنه لم يكن هو المناسب كان الأولى أن يلتزم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس فيه إشعار بأنه مجنون لكن التوفيق عزيز قال وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم افما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض فليلزق بالأرض يعني لعلها تذب عنه تلك الحرارة فليلزق بالأرض يعني ليجلس إيش؟ إيش؟ ما نسانا يلزق يعني يجلس يلتصق بالأرض. قال وخرج الإمام أحمد وابو داود من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه غضب وإلا فليطجئ. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم, القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمتجع أبعد عنه فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام أو فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام قال ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس من حديث سنان بن سعد عن أنس يعني بن مالك رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب جمرة في قلب الإنسان توقّدوا ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدو أنه الغضب ومعنى لا يعدو أنه يعني لا يكون سببا لدخوله في العداوة حيث ينتقب لنفسه والمراد أن انه ايش ايش عندكم ولا يعدو به الغضب ايه النسخة اللي عندنا ولا يعدونه الغضب يعني لا يحملنه على الانتقام والمعنى بالرواية الثانية صحيح لا يعدو به الغضب يعني لا يكون الغضب سببا لعداوته قال الرواية اخرجها عبد الرزاق الحديث من رواية انس قال لم نجده فيما تئسر لنا من المصادر ورواية الحسن المرسل عند عبد الرزاق في المصنف ولم يشر إلى اختلاف النسختين قال والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إن المتجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائد والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي الساعي يعني المهرول والجاري وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر من, من كان أبعد من ذلك قال وخرج الامام احمد بن حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا غضب احدكم فليسكت قال هذا ثلاثه اي فهذا احد ايضا وسائل العلاج لانه اذا سكت سكن غضبه ان شاء الله قال وهذا أيضا دواء عظيم للغضب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 ولا تكلمت في غضب قط بما اندم عليه اذا رضيت قال وغضب عمر وغضب يوما عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله انت يا امير المؤمنين مع ما اعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك فقال عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر قال فهؤلاء قوم ملكوا انفسهم عند الغضب رضي الله عنهم قال وخرج الامام احمد وابو داود من حديث عروه بن محمد السعدي انه كلمه رجل فاغضبه فقام فتوضا ثم قال حدثني ابي عن جدي عطيه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوب قال وروى ابو نعيم بإسناده عن ابي مسلم الخولاني